بوك 2 سدمدست واسم ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون پريواغاتلني الصفات واحد الصفات واحد امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن ديبوا امرأة سمينة امرأة سمينة لوبوبيتنا امرأة فضولية امرأة فضولية نوبا Сайратун жедида. Сайра, жедида. Бърза кола. Сайратун серия. Сайра, серия. Удобна кола. Сайратун муриха. Сайра муриха. Синя рокля. ثوب أزرق ثوب أزرق ثوب أحمر ثوب أحمر ثوب أخضر ثوب أخضر شنطة يد سوداء شنطة يد سوداء كافيافا چانتا شنطة يد بنية شنطة يد بنية خورا ناس لطفاء ناس لطفاء وتشتيوي خورا ناس مهذبون ناس مهذبون. ناس مهمون, ناس مهمون. ميلي ديتسا اطفال محبوبون اطفال محبوبون أطفال وقحون اطفال, وقحون. أطفال مؤدبون, أطفال مؤدبون.